بسم الله عليكم وبأسانيدكم حفظكم الله متاعكم بالصحة والعافية إلى إلى الشيخ سليمان ابن حسين بن محمد الجمزوري رحمه الله تعالى في كتابه تحفة الأطفال والغلمان في تجويد القرآن قال الشيخ رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم يقول راجي رحمة الغفور دوما سليمان هو الجمزوري الحمد لله مصليا على محمد وآل ه ومنتلا وبعد هذا النظم للمريد في النون والتنوين والمدود سميته بتحفة أطفال عن شيخنا الميهي كمال أرجو به أن ينفع الطلاب والأجر والقبول والثواب أحكام النون الساكنة والتنوين للنون إن تسكن وللتنوين أربع أحكام فخذ بيني فالاول الإظهار قبل أحرفي للحلق ست رتبت فلتعرفي همز فهاء ثم عين حاء مهملتان ثم غين خاء والثاني إضغم بستة أتت في يرملون عندهم قد ثبتت لكنها قسمان قسم يضغم فيه بغنة بي ينمو علما إلا إذا كان بكلمة فلا تضغم كدنيا ثم صنوان تلا والثاني إضغام بغير غنة في اللام ورى ثم كررنة والثالث إقلاب عند الباء ممن بغنة مع الإخفاء والرابع الإخفاء عند الفاضل من الحروف واجب للفاضل في خمسة من بعد عشر رمزها في كلم هذا البيت قد ضمنتها صف ثنا كم جاد شخص قد سمى دم طيبا زد تقن ضع ظالما أحكام الميم والنون المشددتين وغنمي من ثم نون شددى وأسمي كل حرف غنة بدى أحكام الميم الساكنة والميم وإن تسكن تجي قبل الهجاء ألف اللينة لذن حجاء إحكامها ثلاثة لمن ضبط إخفاء إضرام وإظهار فقط فالأول الإخفاء عند الباء وسمه الشفوية للقراء والثاني إضرام بمثلها أتى وسم إضرام صغيرا يا فتاة والثالث الإظهار في الباقية من أحرف وسمها شفوية واحذر الأداوين وفاء تختفي لقربها والاتحاد فعريفي لقربها والاتحاد فعريفي أحكام لامئة ولا الفعل للامئ الحالان قبل الأحرف أولاهما إظهارها في التعريف قبل أربع مع عشرة خذ علمه من ابغ حجك وخف أقيمه ثانيهما إضغامها في أربع وعشرة أيضا ورمزها فعي طب ثم صرح من تفز ضف ذا نعم دعس أظن زر شريفا للكرم واللامل لا سمها قمرية واللامل أخرى سمها شمسية وأظهر لام فعل مطلق في نحو قلنا وقلنا وقل والتقاء والتقى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 أقسام المد والمد أصلي وفرعي له وسمي أولا طبيعيا وهما لا توقف له على سبب ولا بدونه الحروف تجتلب بل أي حرف غير همز أو سكون جاء بعد مد فالطبيعية يكون والآخر الفرعي موقوف على سبب كهمز أو سكون مسجلا حروفه ثلاثة فعيها من لفظ واء وهي في نوحيها والكسر قبل الياء وقبل الواوض شرط وفتح قبل ألف نلتزم واللين منه اليا وواو سكنا إن انفتاح قبل كل أعلنا أحكام المد مع الهمز للمد أحكام ثلاثة تدوم وهي الوجوب والجواز واللزوم فواجب إنجاء جاء همز بعد مد في كلمة وذا بمتصل يعد وجائز مد وقصر إنفصل كل بكلمة وهذا المنفصل ومثل ذا إن عرض السكون وقفا كتعلمون نستعين أو قدم الهمز على المد وذا باد الكآمن وإيمانا خذا ولازم إن السكون أصلا وصلا ووقفا بعد مد طويلا أقسام المد اللازم أقسام لازم لديهم أربعة وتنكَّ كلمي وحرفي مع كلاهما مخفف مثقل فهذه أربعة تفصل فان بكلمة سكون اجتمع مع حرف مد فهو كلمي وقع أو في ثلاثي الحروف وجد والمد وصله فحرفي بدا كلاهما مثقل إن أضغما مخفف كل إذا لم يضغم كلاهما مثقل إن أضغما مخفف كل إذا لم يضغما واللازم الحرفي وأول السور وجوده وفي ثمانين حصر يجمعها حروف كم عسل نقص وعين ذو وجهين والطول أخص وما سوى الحرف الثلاث لا ألف مده مدا طبيعيا ألف وذاك أيضا في فواتح السور في لفضحي طاهر قد انحصر ويجمع الفواتح الأربع عشر صله سحيرا من قطع كذا اشتهر وتم النظم بحمد الله على تمامه بلا تناهي ثم الصلاة والسلام أبدا على ختام الأنبياء أحمد والآل والصحب وكل تابع وكل قارئ وكل سامع أبياتها ند بدى لذنها تاريخها بشرى لمن يتقنها تمت بحمد الله